Book 2 3-5 5-30 5-30 نا aeroport <بارت>. في المطار في المطار دوة ت rezervoj نا Фтоим аина У риду ан ахђузета вкиа па јаран или Ефина. Уриду ан ахжизе цац карата јаран или ина. Ашта флутурим дирек Ахуа таја ранун мобешеер? Елхуа та ја ранун Afer dritares ku spihet duhan. Men fadlika makana bijwar an nafidati fi jehati al la mudakhinin. Men fadlika makan bijwar an nafida fi jehati al la mudakhinin. Tu أريد تأكيد الحجز دوة تأمواي رزر في من أريد الغاء الحجز أريد الغاء الحجز دوة تندرشاي رزر في من أريد تعديل الحجز أريد Taēdila l-hacjz. Kur niset avioni tjetër për Roma? Mata tukle'u tta iratu tta lijetu ila Roma? Mata tukle'u tta iratu tta lijetu ila Roma? -ve vende bosh? Ama يزال لديكم مكانين شاغرين؟ أما يزال لديكم مكانين شاغرين؟ جاء كامي واتم نو وانت باش لا فلم يعد لدينا سوى مكان واحد شاغر لا فلم يعد لدينا سيوى مكان واحد شاغر كور دو تؤولمي ن دوك متى سنهبط متى سنهبط كور أريم أتي متى سنصل متى سنصل كور نيسد أوتبوسي ن تيندر متى تسافر الحافلة إلى وسط المدينة؟ متى تسافر الحافله الى وسط المدينه هل هذه حقيبتكم هل هذه حقيبتكم هل هذه الحقيبة الصغيرة خاصة بكم هل هذه الحقيبة الصغيرة خاصة بكم باجوي هل هذه اممتاعتكم هل هذه اممتاعتكم سا باج تمار Kam haqibatin yumkin an ákuthuha ma'i? Kam haqibatin yumkinu an ákuthuha ma'i? Nyo zet kila عشرuna keilo graman عشرuna keilo graman Čfar E shru në kjelu fakat? Medhe? E shru në kilogram fakat? Për të pare libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.de